قل رايتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض اروني ماذا خلقوا من الأرض ام لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم او اثاره من علم إن وَمَنْ أَظَلُّ مِنْ مَنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَسْتَجِبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءٌ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ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 وَكَفَرْتُ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَأَمِنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ كيف هَذَا هذا قَدِيمٌ قديم ومن قبله كتاب موسى امام ورحمه وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا ليذر الذين ظلموا و بشرى للمحسنين ان الذين قالوا استقاموا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ شده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك قال رب أوزعني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 قد خلت في أم قد خلت من قبلهم من الجن والانس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا ول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 أمر ربهم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكنهم فيما مكنكم فيه وجعلنا لهم سمعا وبصر وآفده فما أغنى سمعهم ولا بصارهم ولا أَفْدَةٌ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَقَبِهِمْ وَحَقَبِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِنَ الْقُرَامِ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 يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا وانصتوه فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا منزل من بعد موسى كتاب مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قوما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 بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوما يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر اول العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كان